بسم الله الرحمن الرحيم بناوى إخوة بخشن مهربان إذا زلزلت الأرض زلزالها كاتك زوية تلرز بالرزين خوي وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها وزوية هرسيش تيقرس قراني ناوية همويف ريدا دروا. وإنسان لو رجدا دلئ أو زويد سيئتي يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها لو رجدا زوي دنگو باسي خويد جاريتوا كا پر وردگار تو وايس رجبو يوم إذن يصدر الناس أشتاة ليروا أعمالهم لو روجه دا خلطي دردتن با پراغندو تا پاداشتی کردوى خوايا نشان بدره فمن يعمل مطقال ذرة خيرا يره انزا هر کسيك باندازي هر ورديله اك تاكي کردوى دي بینه توا وَمَن يَعْمَل مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرِيرًا وهرك ساق بأن دازيه هر ورديل يكخراف يكرد به ديبينة توا